يرثني ويرث من آل يعقوب وجعله رب رضيا يا زكريا إنا نبشرك بغلام نثمه يحيا لم نجعل له من قبل سميا قال رب أنا يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرا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 فناداها من تحتها ألا تحزني ألا تحزني قد جعل ربك تحتك فريا وهذي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا فكلي واشربي وقذي عينا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 وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرّا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا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 أسمع بهم وأبصر اليوم يأتوننا، لكن الظالمون اليوم في ظلال مبين، وأنظرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة، وهم في غفلة وهم لا يؤمنون.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 يا أَبَتِ اني قد جاءني من العلم ما لم ياتك فاتبعني فاتبعني اهديك صراطا سويا يا ابتي لا تعبدي الشيطان ان الشيطان كان للرحمن عصيا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 قال سلام عليك فأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعوا ربي وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا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 وَمِنْ مَنْ هَدَيْنَا وَاجْتَبَيْنَا إِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُ الرَّحْمَنِ خَرُّوا سُجَّدًا وَبُكِيًّا فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا إِلَّا مَن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 وإنه كان وعده مأسيا لا يسمعون فيها لغوا إلا سلاما ولهم رزقهم فيها بكرة وعشيا تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كانت تطيا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 ويقول الإنسان أإذا ما مات لسوف أخرج حيا، أولا يذكر الإنسان أن خلقناه من قبل ولم يكن شيئا، فوربك لا رحشرناهم والشياطين، ثم لا نحضرناهم حول جهنم جثيا ثُمَّ لَنَنزِعَنَّ عَنكُم كُلَّ شِيعَةٍ أَيُّهُمْ أَشَدُّ عَلَى الرَّحْمَنِ عِثِيًّا ثُمَّ لَنَحْنُ أَعْلَمُ بِالَّذِينَ هُمْ أَوْلَى بِهَا صِلِّيًّا وَإِن مِّنكُم إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا ثم نُنَجِّي الذين اتقوا وَنَذَرُ الظَّالِمِينَ فيها جِثِيًّا وَإِذَا تُتْلَى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا قَالُوا هَٰذَا سِحْرٌ مُبِينٌ الَّذِينَ للذين آمَنُوا مُصَدِّقُونَ بِهِ وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ هُمْ أَحْسَنُ أَفَافًا وَرِئًّا قُلْ مَنْ كَانَ فِي الضَّلَالَةِ فَلْيَمْدُدْ لَهُ الرَّحْمَنُ مَدًّا حَتَّى إِذَا رَأَوْا مَا يُوْعَدُونَ إِمَّا الْعَذَابَ وَإِمَّا السَّاعَةَ فَسَيَعْلَمُونَ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 وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لَّيَكُونُوا لَهُمْ عِزًّا كَلَّا سَيَكْفُرُونَ بِعِبَادَتِهِمْ وَيَقُولُونَ عَلَيْهِمْ ضِدًّا أَلَمْ تَرَ أَنَّا أَرْسَلْنَا الشَّيَاطِينَ عَلَى الْكَافِرِينَ تَؤُزُّهُمْ أَذَاءً فَلَا تَعْجَلْ عَلَيْهِمْ